بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين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 وجاء مِنْ أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون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 فَإِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ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 وَإِن شَأ نُ غِقُهُم فَلَا صَرخَ لَهُم وَلاهُ يُقَذون إِللاا رَحْمَةَم مِ وَمَ تَعَن إلَ حين وَإذا قِيلَ لَهُ التَّقُ مَا بَيْنَ أيديكُمْ وَما خلَْلفَكُمْ لاعََّكُمْ تُررحمُون وَماَا تَأديهِم مِن آيَة مِنْ آياتِ رَبّهم إِللاا كانوا عَْهَا مارضين.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 ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُم فِيهاَا مَنافِعُ وَم شِبُ أَفَلاَا يَشكْرون وَاتَّقَدوا مِدونُون اللههِ آالهَةً لعَهُم يُصَرون لا يستطيعونَ نَصْرَهمم وَهُمْ لهُم جُدُ مُحضرَرون فَلَا يَحزُكَ قَوْلهُم إِا نَعل ماَا يُسِرونَ وَما يُعلِنون